Ja. Mm -hmm. أنا اسمي أنا اسم القدس وعلى صدري بكت الشمس سألت في ألم من أسواري سألت عن آخر أخباري سألت في ألم من أسواري سألت عن آخر أخباري حزنت أبواب وزهور سكت السور لكني والشعب يثور لكني والشعب يثور والشعب يثور قلت لها يا شمس صباحي لا تبكي ابدا لجراحي Yeah. Uh... قالت أم شهيد الأقصى هذا عرس محأت راحي قالت أم شهيد الأقصى هذا عرس محأت راحي أنا اسمي أنا Afgaan en zouden ze de zoon, lekkernij, Nou, dat gaat niet. Ik ga ervan uit dat ik het niet Show. Oh, oh, oh. Pass awesome. شريعة الله شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء وكل شيء سوى الإسلام خسران شريعة الله للاصلاح عنوان وكل شيء وكل شيء سوى الإسلام خسران لولاه ظل أبو جهل يضللنا واستباح الحماء عبس وذبيان واستباح الحماء عبس وذبيان قولت كلمتها الأيام قستها في قلب الأنسام قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل لله وانتها بشرى للبشر في لحن سحري الأنظام ما أعظم هذا الدين فله المستقبل هذا الدين فله المستقبل والتمكين قد طالت كلمتها met EN Uh... Eerst een voor jullie de verkoop van de verkoop van de de verkoop van de de verkoop van de verkoop de verkoop van de de verkoop Zullen we جمع علينا الليل بالماح وعن دروبنا تتكسر قد صرخت عم بتقول رح يرجعوا اللي تغربوا راحوا أمان أمان أمان أمان, أمان, أمان, أمان, أمان